دوما لك الحمد يا رب الصلاة دوما لك الحمد ما دقت النبضات فالا انت خالقنا تدعو لك الاصول لو ملك الحمد في الجهر والخلوات لو ملك الحمد يا رب والصلاوات لو ملك الحمد مدقت النبضة فلا أنت خالقنا دوما لك النجوة في الدمع في الدعوات من يكشف السؤال من يزيل الرحمات دوما لك النجوة في الدمع في When يكشف من ينزل ويجيب النبضاء هل انت خالقنا تدعو لك الاصوات دوما لك الحمد للجهر والخلوات دوما لنا البشرى برضاك والبركه نرجوك في الدروس اعظم لنا الدرجات دوما لنا البشرى برضاك والبركات نرجوك في الدروس اعظم لنا الدرجات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلان انت خالقنا تدعو لك الاصوات دوما لك الحمد للجهل والخلوات